نأخذ حديث أنا أخشى نأخذ حديث موضوع موضوع يعني آخر فنبقى على هذه على هذا المثل الذي نسى الله عز وجل أن ينفعنا به جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول كيف يسعى الناس الصراط وهو أدق من الشعر قبل سؤال السائل أريد أن أسمع من أحد الأخوة ملخصا لهذا المثل ملخصا لهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الإسلام ملخص الحديث هذا الذي فيه المثل ليس شرحا وإنما ما هو المثل المضروب هنا كان واحدا من الاخوان اللي في الوسط هنا نعم اذا ما اجبتهم اعيد الشرح من جديد المثل الذي سمعتموه اسال الله ان يثيبك امين هذا كتابي لك من يعيد لنا المثل بس ما معي كتاب الان معي نظارتي واحتاج اليها نعم الابواب تمثل ايش محارم الله والسوران تمثل حدود الله وعلى راس الصراط داعن وهو القران من فوق الصراط وفي روايه من جوف الصراط امين ادي السؤال يقول كيف يسع الناس الصراط وهو ادق من الشعر الصراط يسع الناس كما قدمت بمعنى ان كل داخل في هذا الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا الباب أمامه مفتوح ولا يقال ان الصراط امتلأ ولا مجال للدخول في هذا الصراط بل الباب مفتوح من أراد أن يدخل وهذا معنى قوله في أول قال وعلى رأس هذا الصراط داعي يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجه ادخلوا هذه دعوة للجميع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الكل يدعى إلى هذا الصراط ولهذا جاء في في بعض الروايات وفي رواية الترمذي زيادة ثم تلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جاء زيادة في الترمذي في تمام هذا الحديث والله ثم تلا والله يدعو إلى دار السلام الكل مدعو للدخول أيا كانت مكانته وأيا كان لسانه وأيا كان بلده الطريق واسع يستوعب الجميع وأما الصراط الذي ينصب علامة جهنم فهذا يدعى الناس بأن يمروا عليه يكون مرورهم عليه بحسب مضيهم على هذا الصراط وكلنا نعلم أن الناس في مضيهم على صراط الله المستقيم ليسوا سواء قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين